<tokuslin> لا حبيبي بغني ولا وجه الأمان الأرض بيحلم فيها بالسعادة انسان the world, من الزمان الزمان وبيتعذب إنسان وبيقاوم إنسان لا مش للحر لا الدمعه نزلت وتجمدت ع الريف وبغني للورق اللي اخذوا الخريف لا دمعه نزلت وتجمدت ع الريف لا صايه شارن كسرت ع راسي لا صايه شارن كسرت ع راسي يا ناس فور ليتو لون الآخر وبحكي لك يا أوطني وعمت المعي لا الشمس بتتأخر ولا الوقت بينا وبحكي لك وطني وعندي المعيال لا الشمس بتتأخر ولا الوقت بينا ما في حدا بيقدر يحبس الأحلام ما في حدا بيقدر يحبس الأحلام رح نرجع بالشرق لصيدي 优优独播剧场 بالسعادة إنسان وبيتعذب إنسان وبيقاوم إنسان لاش للحرق Love.